آه يا زمن كيف المحبة تنتهي كيف المشاعر بين الأحباب تنعاب كان عايق وصل بين الطعم الثني رواهي غيث المزني برعودي صوار كانت بيعروقي من الحب ترتوي والقلب فيني لخوفك صاب الأحباب هذا زمن يمضي والأعمار تنطوي من التناشف في أيا طيب يا زمن كيف المحبة تنتهي كيف المشاعر بين الأحباب تنعاق كان معي وصلنا نطل من ثني وهاي غيث المزن برعود وصواح حل الظلام لاتي ليلي انجلي والحزن في قلبي ركاز بيت هطناب لا يا زمن ظلمت المهتني بفعل جورك غبخ لي ولا قران انو معي وصلنا من ثني وهاي غير المزني برعودي صوار حال الزمان والنار فيني تكتوي ونهد بيت كان مشدود على الطناف حاضر قلب ذكرى وين تعتلي تهديلي نو من كاني مرقى مر الليالي فيكم مر الليالي فيكم أسباب حسرتي باقي وحي باغي وحيد فيكم كني من اغرى آه يا زمن كيف المحبة انت كيف المشاعر